الجامع لأحكام القرآن الأعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية الآية السادسة بعد المئتين من سورة البقرة وكان الإمام قد شرح فيها معنى العزة بالإثم التي أشار إليها سبحانه وتعالى في هذه الآية نعم يا ولدي فماذا تذكر من قول الإمام في هذه المسألة؟ قال الإمام إن المعنى أنه إذا قيل للمرء مهلا ازداد اقداما على المعصية وقيل أخذته العزة بما يؤسمه أي ارتكب الكفر للعزة وحمية الجاهلية وقال الإمام إن هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهوا ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا فتح الله عليك ولدي وأعاذني وإياك من الكبر والفخر هيا بنا الآن للكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله يا ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه بفراء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم, صدق الله العظيم. لما ذكر الله تعالى صنيع المنافقين ذكر بعده صنيع المؤمنين قيل نزلت في صهيب فإنه أقبل مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتخل ما في كنانته وأخذ قوسه وقال لقد علمتم أني من أرماكم وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم فقالوا لا نتركك تذهب عنا غنيا وقد جئتنا صلوكا ولكن دلنا على مالك بمكة ونخلي عنك وعاهدوه على ذلك كفعل فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نزلت الآية ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيا وتلى عليه الآية قال المفسرون اخذ المشركون صهيبا فعدبوه فقال لهم صهيب اني شيخ كبير لا يضركم امنكم كنت امن غيركم فهل لكم ان تأخذوا مالي وتضلوني وديني ففعلوا ذلك وكان شرك عليه راحلة ونفقه فخرج الى المدينة فتلقاه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ورجال فقال له ابو بكر ربح بيعك أبي حيح. فقال له صهيب، وبيعك فلا يخسر فما ذلك فقال أنزر الله فيك كذا وقرأ عليه الآية وقال الحسن أتدرون في من نزلت هذه الآية نزلت في المسلم لقي الكافر فقال له قل لا إله إلا الله فإذا قلتها عصمت مالك ونفسك فأبى أن يقولها فقال المسلم والله لا أشرين نفسي لله فتقدم فقاتل حتى قتل وقيل نزلت في من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلى ذلك تأولها عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال علي وابن عباس اقتتل الرجلان أي قال المغير للمفسد اتق الله فأبى المفسد وأخذته العزة فشر المغير نفسه من الله وقاتله فاقتتله وقال أبو الخليل سمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية فقال عمر انا لله وإنا إليه راجعون قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل وقيل إن عمر سمع ابن عباس يقول اقتتل الرجلان عند قراءه القارئ هذه الايه فساله عما قال ففسر له هذا التفسير فقال له عمر لله تلادك يا ابن عباس وقيل نزلت في من يقتحم القتال حمل هشام بن عامر على الصف في القسطنطينيه فقاتل حتى قتل فقرا ابو هريره ومن الناس من يشري نفسه بطغاء مرضاه الله ومثله عن ابي ايوب وقيل نزلت في شهداء غزوة الرجيع وقال قتاده هم المهاجرون والانصار وقيل نزلت في علي رضي الله تعالى عنه حين تركه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه ليله خرج صلى الله عليه وسلم الى الغار وقيل الآية عامه تتناول كل مجاهد في سبيل الله أو مستشهد في ذاته أو مغير منكرا وياتي ذكر المغير المنكر وشروطه وأحكامه في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى وقوله تعالى يشري معناه يبيع ومنه قوله تعالى وشروه بثمن بخس وذلك في سورة يوسف أي باعوه وأصله الاستبدال ومنه قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة في سورة التوبة ومنه قول الشاعر وإن كان ريب الدهر أنضاك في الاولى شروا هذه الدنيا بجناته الخلد وقال آخر وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هاما والبرد هنا اسم غلام وقال آخر يعطى بها ثمنا فيمنعها ويقول صاحبها الا تشري وبيع النفس هو بذلها لأوامر الله والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم صدق الله. لما بين الله سبحانه وتعالى الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق فقال كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه فالسلم هنا بمعنى الإسلام قاله مجاهد ورواه أبو مالك عن ابن عباس ومنه قول الشاعر الكندي دعوت عشيرتي للسلم لما رايتهم متولوا مدبرين أي إلى الإسلام لما ارتدت كندة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعة ابن قيس الكندي ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح وإنما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا له وأما أن يبتدأ بها فلا قاله الطبري وقيل أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم وقال طاووس ومجاهد ادخلوا في أمر الدين وقال سفيان الثوري في أنواع البر كلها وقرء السلم بكسر السين قال الكسائي السلم والسلم بمعنى واحد وكذا هو عند أكثر البصريين وهما جميعا يقعان للإسلام والمنسالمة وفرق أبو عمرو بن العلاء بينهما فقرأها هنا تدخلوا في السلم وقال هو الإسلام وقرأ التي في سورة الأنفال وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم السلم وقال هي بالفتح المسالمه وانكر المبرد هذه التفريقه وقال عاصم الجحدري السلم الإسلام والسلم الصلح والسلم الاستسلام وانكر محمد بن يزيد هذه التفريقات وقال اللغة لا تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس ويحتاج من فرق إلى دليل وقد حكى البصريون بن فلان سلم وسلم وسلم بمعنى واحد قال الجوهري وسلم أي الصلح بالفتح والكسر ويذكر ويؤلعه واصله من الاستسلام والانقياد ولذلك قيل للصلح سلم وسلم قال زهير وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم ورجح الطبري حل اللفظة على معنى الإسلام بما تقدم وقال حذيفة بن اليمان في هذه الآية الإسلام ثمانية اسهم الصلاة سهم والزكاة سهم والصوم سهم والحج سهم والأمرة سهم والجهاد سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له في الإسلام وقال ابن عباس نزلت الآية في أهل الكتاب والمعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى بكلوا في الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم كافه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى كف معناه جميعا وهو مشتقل من قولهم كففت أي منعت أي لا يمتنع منكم أحد من الدخول في الإسلام والكف المنع ومنه كفة القميص لأنها تمنع الثوب من الانتشار ومنه كفة الميزان التي تجمع الموزون وتمنعه أن ينتشر ومنه كف الإنسان الذي يجمع منافعه ومضاره وكل مستدير كفة وكل مستطيل كفة ورجل مكفوف البصر أي منع عن النظر فالجماعة تسمى كافه لامتناعهم عن التفرق وقوله تعالى ولا تتبعوا نهي وقوله تعالى خطوات الشيطان مفعول وقد تقدم وقال مقاتل استأذن عبد الله بن سلام وأصحابه بأن يقرأوا التوراة في الصلاة وأن يعملوا ببعض ما في التوراة فنزلت هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم فإن اتباع السنة اولى بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من خطوات الشيطان وقيل لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان وقوله تعالى إنه لكم عدو مبين معناه ظاهر العداوة وقد تقدم والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله هل أستطيع أن أسألك في شيء يا عم؟ أنت تعرف أنني لا أتأخر عن إجابتك يا بني وغدا بإذن الله نكمل رحلتنا مع كتاب الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم ويتجدد اللقاء مع الجامع لاحكام القرآن يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل نعطي القرآن الكريم القاهرة. اللهم خلّي على أفعاد محلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وردادك بمياتك كل سماء لك ورحم الزاقرون القرآن الكريم القاهرة. الشيخ علي حجاج سويسي يتلو علينا ما يتيسر من سورة فاطر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 لا ما رزقنا